فهم غافلون لقد حق القول على ذا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم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 إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصعاب القرية إذ جاء ها المرسلون إذ أرسلنا ذا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إذ فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من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 لَإِنْ لَمْ تَأْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ بَعْكُمْ أَإِنْ دُكِرْتُمْ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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِخَيْرٍ فَلَا تَرْكَنُوا إِلَيْهِ وَلَا تَحْزَنُوا إِنِّي يُحْسِنُ الْخَيْرَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّهُ بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ من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 ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفرون الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه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 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا Hada ma uada al-Rahman wa sadqa al-Mursalin. In kahat illa cipahum wa hidat. Faidahum, faidahum jami'ul dina mubarron. Fal-Yum la tuzlam nafsu shi'ahum, walatujizahun illa ma أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلاب على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم.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 أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة